بوك تو دفدست الشيست ستة وتسعون ستة حروف العطف ثلاثة حروف العطف ثلاثة я устаем чим будильник انهض من النوم بمجرد أن يدق المنبه. انهض من النوم مجرد ان يدق المنبه. я постаем уморан чим треба учити. متعبا بمجرد أن يكون علي أن أدرس أصير متعبا, <أصير متعبا> مجرد أن يكون علي ان ادرس يا برستيم راديتي عن العمل بمجرد ان اصير في ال60 ساتوقف عن العمل مجرد ان اصير في ال60 كادا تشته نازفاتي متى انت ستتصل متى انت ستتصل؟ چيم بمجرد أن يصبح عندي لحظة من وقت. مجرد يصبح عندي لحظه من وقت. اون تشيزواتي چيم سيتصل هو بمجرد أن يصبح عنده وقت. سيتصل هو بمجرد أن يصبح عنده وقت koliko dugo متى سوف تشتغل متى سوف تشتغل ja ću raditi dok mogu طالما قدرت على ذلك سوف اعمل طالما قدرت على ذلك يا تشو راديتي دوك بودين زدران سوف اعمل طالما انني بصحه جيده سوف بصحة جيدة. إنه يتمدد في السرير بدلا من ان يعمل Inneujete meddad fi el serir Been min en. ona čita novine u mjesto da kuha. Ine takra olrida been min antboh inneha takra elžeerrida Bedelen min en totboh. On sjedi u gotionici u da ide kući. انه يجلس في الحانه بدلا من أن يذهب إلى البيت انه يجلس في الحانه بدلا من أن يذهب إلى البيت koliko ja حسب ما اعلم فانه هنا حسب ما اعلم فانه يسكن هنا koliko ja znam, njegova žena je bolesna. Hasbama a'lam, fa inna zaužatuhu marida. Hasab ma a'lam, fa inna zaužatuhu marida. Koliko ja znam, on je nezaposlen. Hasbama a'lam, fa inna hu atilun a'lam. فانه عاطل عن العمل ياسم پرسپاو اناچه بيو تاچان لقد راحت علي نومه والا لكنت حسب الموعد لقد راحت علي نومه والا ياسم پرپوستيو اوتوبوس اناچه بيو تاچان لقد فاتني الباص والا لكنت حسب الموعد لقد فاتني الباص والا لكنت حسب الموعد يا لم اجد الطريق والا لكنت لم اجد الطريق والا لكنت حسب الموعد